بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسقن به جمعا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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير